الحق من قد تفانوا في سبيل الله صانوا شرعنا والمحصنات دارنا بالشرع تحكم جندنا في الروع تعلم كبشها بالموت معلم للعداك المعصرات دارنا بالشرع تحكم جندنا في الروع تعلم كبشها بالموت معلم للعداك المعصرات Script被你明ir عهد جديد وبطشها بطش شديد في فعلها هادي الرشيد رغم كل النائبات يولتي عهد جديد بطشها بطش شديد فعلها هادي الرشيد رغم كل النائبات إننا شيخي جند إن تلاقى الناس شد وافغور العز سد كالجبال الراسيات اننا شيخي جند وان تلاقى الناس شد وافغور العز سد كالجبال الراسيات اسمعوا مني كلامي لم يعد يجدي ملامي بلغوا شيخي سلامي بيعتي حتى الضباط مني كلامي لم يعد يجدي ملامي بل شيخي سلامي بيعتي حتى الطباتي نحو فجر النصر قامت دولتي فينا أقامت شرع ربي متنامت بالقنا والمرهفاتي نحو فجر النصر قامت دولتي فينا قامت شرع ربي متنامت بالقنا والمرهفاتي